ورحمه الله وأما الأدلة فيقدم في منها الجلي على الخفي يذكر رحمه الله في هذا الفصل بيان ترتيب الأدلة سواء عند التعارض أم لا؟ قال منها الجلي، يعني القوي والواضح، مثل متواتر في الرواية، أو ما كان نصا صريحا واضحا كقوله سبحانه وأقيم الصلاة. قال على الجلي على الخفي أن يقدم ما سبق على ما كان ضعيفا من ناحية الرواية أو على ما كان ضعيفا من ناحية وضوح النص وأيضا قال يقدم الموجب للعلم لما كان العلم فيه يقينيا على ما كان فيه ظنيا سواء في النص وعند المصنف أيضا في الرواية وسبق أن أحاديث الأحاد كأحاديث الرواية في العلم والعمل قالوا النطق على القياس يعني ما أتى به النص وقدم على القياس لأن النص هو الأصل قالوا القياس الجلي على الخفي مثل القياس الجلي وهو مثل القياس الأولى وهو أن مال اليتيم أعظم من أكل ماله وكذلك الضرب للوالدين وعذاب الله أعظم من التأفيف وكذا قياس العلة أقوى من قياس الشبه قال فإن وجد يعني حكما في النطق وإلا فيجتصح بالحال يعني إذا وجد نص على تحريم أمر وإلا فيبقى على الإباحة مثل الخضروات تبقى على الإباحة إلا إذا أتى نص على تحريم شيء وهو إذا نص على تحريم شيء فنأخذ بما جابه النص مثل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ومثل حرمت عليكم الميتة وهكذا نعم الله وعلى صلى الله عليه وسلم